استهوا اعتدلوا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 سميع اللهني من حميدة ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 وَاْعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اکبر الله اكبر الله, اكبر. الله اكبر.